Bismillah. 122. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى Lgumaf en wat تم من لساني اقو قولي 117. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت يا ولقد مننا عليك مرة أخرى 112. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن لفضيله <تصفيق>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 119. <تصفيق> فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على يا 129. واصطنعتك لنفسي ذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تميا في ذكر ذهبا إلى فرعون إنه طغى لفضيله <تصفيق> اسم. 124. السلام على من Yeah. Summer. بسحر مثل ذي فاجعل بيننا وبينك من وعيدا فاجعل بين قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا عن الله وَمَنِ انْفَتَرَ بَتَنَانَ صُمًّا أَمْ نُرًا بَيْنَهُمَا وَأَسْنُنَ 117. ويذهبا بطريقتكم المثل 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أثلح اليوم من استعلم 129. فتموسى قلنا لا تخف 120. إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث فألقي سجدًا قالوا امنا لولا انهم كانوا أَلَا أُصَلِّ لِمَنْ نَقُمْ فِي ضُحَاهُ نُخْلِفُ 111. عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى قالوا انا قد فتنا قومك من ولا برأسي إنني خشيت أن تقول فرقت. بي Get <laughs> the What? تعال الله الملك الحق ولا تعجل وقل رب زدني علما رب <تصفيق> زدني ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضما فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان ذو وابقا افلم يهد 119. على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آن إلا الليل 129. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 120. لفضيله الدكتور محمد Hola. <laughs> فتصوم فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى